فجر يطل وقلبه تواق ودموعه من شوقه تنساق فجر يطل وقد تطاول عهده وتقرحت من هجره الأحداق فجر يطل وقلبه تواق ودموعه من شوقه تنساق فجر يطل وقد تطاول عهده وتقرحت من هجره الأحداق وانا سير إلى اللقاء وعائقه جمر ومن جفوني الأشواق هو يدرك صب المتيم قلبه حر الأجير وقلبه خفاق قد أحرقت نار الغرام فهده وعلى المدامع فايض رقراق ريحانة عبق الحياة بجيد yeah وعبيرها من حسنها دفاق أما اللقاء حبيبتي ووصالنا فمكانه حيث الدماء تراق أنا عاشق أنا مسلم وحبيبتي تلك الشهادة لها العشاق إن العناد رب وكيف أسير قلب تقرح جفنه الأوراق قلب يتيه وفي العيون موه ي هو الخلود وللهوى ينساق هي قصه العشق الدليد وحبره دمع القلوب ومجدنا البراق دمع القلوب ومجدها البراق دمع القلوب ومجدها البراق دمع القلوب ومجدها البراق